أ ح موسوعه د حمد عباده الله العالمين الشاكرين الذاكرين رب أ أن ش ه إله د لا إلا ل ل ا ل النابلسي ا ي محمدا د ه اللهم ل ل م وبارك ع ك يا, يا ر و للعلوم ه ا الاسلاميه دائمين م ن إلى يوم الدين ثم بعد بر الوالدين ي أ ت ي دائما مع امر الله عز وجل بتوحيده ويقترن عقوق الوالدين دائما بعد نهي الله سبحانه وتعالى لكل الناس عن الشرك به والعياذ بالله رب العالمين أو ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم ا ل ق ي ا م ة العاقل ا والديه و ا ل م ر أ ة ا ل م ت ر ج ل ة و ا ل د ي و ث و ث ل ا ث ة لا يدخلون ا ل ج ن ة العاقل والديه ومدمن الخمر والمنافق المنان في رواية المنان بما اعطى اذا ر أ ي ن ا ا ل ث ل ا ث ة الذين لا ينظر الله اليهم يوم ا ل ق ي ا م ة اول واحد العاقل ل و د ي ه م العاقل ذ ا ا والديه و منكر نعمة انكار كبرى في حالة إنكار نعمه كبرى من النعم وهي ن ع م ة وجود الوالدين فيا بشرى لانسان لاحق ابويه او احدهما, أحدهما وادخلاه الجنه ليه الاب وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه الا عقوق الوالدين شوف اذا بات الاب باكيا او حزينا او, كاسف البال أو باتت الأم باكية حزينة كاسفه البال على ايذاء ولدها او ايذاء ابنها والأب كذلك عندما يعني إحنا كنا صغار فقراء لا نملك وكان الاب هو القوي الغني ق و ي ا ل الذي عنده المال فكان ينفق علينا فلما الامور ب ب ب ب ب الزمن الاب ز م ن يتغير ل يكبر يصير ضعيفا وقد يفتقر لانه اصبح لا يعمل اصبح الولد هو القوي وهو ال ال ال الذي بيده ا ل م ا ل لكن لما ر أ ى عمر هذا الرجل يحمل ا م ر أ ة فوق كتفيه ويطوف بها في الحرم قال يا امير المؤمنين هذه امي جئت بها من الشام و أ د ي لها بها مناسك الحج و أ ن ا الذي أ ط ع م ه ا بيدي و أ س ق ي ه ا بيدي وهكذا تراني أ ح م ل ه ا لتضيف ل حول ا ل ك ع ب ة وتؤدي مناسك الحج أ ك و ن قد قضيت حقي نحوها قال عمر كلا ولا ب ط ل ق ة و ا ح د ة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك هذا كله وتتمنى لك ا ل ح ي ا ة وانت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت يا الله انت معها هذا تعمل ودقول تموت ولذلك وفيه الوالدين قال يا ربي عشان سبحان الله. ولذلك لما النبي صار قال لا لا عقوق الوالدين بعده الشرك فورا أكبر الكبائر. اكبر الكبائر ان تشرك بالله ان تعقل والديه ان تشهد الزور و ل ع ي ا ذ بالله رب العالمين فعقوق الوالدين ك ا ر ث ة كبيره انا انبه ابنائي وبناتي دائما الاولاد والبناتين يصدر اخذ كده زملائي نحن في ز ي ا ر ة ا ل ع ا م ة احنا ف يدخل ضيوب جايل لنا الولد ويسفق الباب خلفه معلنا عن اضرابه وغضبه م ع عن ل ن ا من ابيه الا يدري هذا الولد ان العلماء قد قالوا من نظر الى ابيه او امه شزرا امسكت ا ل م ل ا ئ ك ة عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه هذا الكلام دائما نكرره على اسماع اولادنا وبناتنا وفي يا اولادي يا تعملوه ابوك يا نقطة بناتي من يرزقه عق يا اللي هيوعد بر اباه برا وامك بهم الذرية ربنا رزقه الله ب أ و ل ا د يعقونه كما تدين تدان البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان يبقى القضية يعني زي ما العوام سلف ودين آه يعني انت هتسلف عقوق. هيبقى عليك الدين هتقضيه ايه يقول العياذ والعياذ العالمين يفيق بالله بالله رب سبحانه ابناءنا وبناتنا نقوله عقوق اذا ما العوام اه انت ما اولادك اطلاع اولادك بالله رب نسأل الله أن من هذه سلف هتسلف نسأل وتعالى القضية الولد لعجبوا الطعام من من ان من ده و ا ل ع ج ب الشراب و ا ل ع ج ب الملبس و ا ل ع ج ب المسكن و ا ل ع ج ب شيء وهو عند سن البلوغ لا شيء له عند أ ب ي ه ملوش حاجه عند أ ب و ه الا تفضلا من ا ل أ ب لكن الولد متمرد لا يرضى يبنو ا ا ب شكر الله لك آه الحمد لله بارك الله لا حول ولا ا خ و ة الا بالله نحن نريد أ ن نكون كما كان أ ن س رضي الله عنه أ ن س تشكو أ م ه إلى الى ر س و ل ل ص الرسول ل عليه وسلم ه يا رسول الله واحدة يا لماذا يأكل ليه أنس يأبى أن أنس معي في صحفة واحدة. ليه يا أنس؟ لماذا؟ قال اخشى ي ان رسول الله أن تمتد يدي في الصحفه الى شيء وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها يوم القيامه ا ل ل شوف الله ع ظ م ة شوف ا ر البر ق ة شوف شوف, العظمة شوف, الرقة شوف الاحساس شوف ل ل اكبر انس يخاف ان يكون مع امه في طبق واحد ان ايده تمتد الى جزء في الصحفه عين أ م وقعت عليه لا حول ولا ق و ة الا بالله والرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إ ل ى المنبر ويقول آمين آمين آمين م ف ل امين واحدة ن ه م الشات في القضية ع ش قصر امين ل ل قال الصحابة ل ح ق ة ا قلت آ م ق امين ل ل يا أبوي إنسان بؤس أدرك أحد أبوي أو ك ه ا ولم د خ ل ل ه ا ج ة قل أمين يا محمد قلت امين امين اي واحد ل ح ق ابوه او امه او كلاهما كان على قيد ا ل ح ي ا ة ولم ي ك و ن ا ل س ب ب في دخول ا ل ج ن ة فمتى فمتى سبحان الله العظيم فاذا الانسان لا اله الا الله ان القصة البسيطة للرجل الذي الولد عنده سنة النافذة للرجل يقول لولده كلا للرجل بصر كبر الاب ابي فيقول ايه ايه يا عصفور لولده ولد على ش و ي ة س ك وثم س أ ل ابنه مرة ن ولدي انت قلت لي ايه اللي على ا ل ن ا ف ذ ة قال لي ابدي قلت لك عصفور ق ا ل طيب ثالث م ر ة يا ولدي ايه اللي على ا ل ن ا ف ذ ة فاحتد الولد على ابيه انا قلت لك عصفور فذهب الاب بهدوء وجاء بدفتر قديم عنده من ايه من واحد وعشرين ا ت ن ي ن وعشرين س ن ة قال تعال يا ابني سجل الاب مذكراته وقال ولدي فلان وقد أ ك ما ن من ل الثالثة ع م ما ر هذا الذي يقف على ا ل ن ا ف ذ ة قلت له عصفور فلم يستطع أ ن ينطقها فظل ي س أ ل ن ي ثلاثه وعشرين م ر ة وكل م ر ة أ ب ت س م و أ ق و ل له عصفور حتى ح ف ظ ه ا فانظر للفرق بين ر ح م ة الأب ا ل و ج ف ة الإب لا ل ه إلا ا ولكننا نحن ولدناهم فهم جزء مننا لكن احنا ل ل أ س ف من جزء منهم لكن يجب أ ن نراعي أ ن ا ل أ ب و ا ل أ م بعد حق الله سبحانه وتعالى أ ك ب ر الحق في أ ن ن برهما الا يبيت احدهما غاضبا منا أ و حزينا يا بشرى احد أبويه لإنسان بشرى بعد لحق أن أنجب أحد وعارف ق ي م ة الضنا ق ي م ة الولد ق ي م ة البنت ق ي م ة فلذه الكبد ا كيف ان الولد لو حركته ا ارتفعت ما ي ج ي ك ش انت نوم ابدا وكل شويه تتردد على غرفته تخيشته ودرجه الحراره ك ذ ا صنع اباؤنا معنا وصنعت أ م ه ا ت ن ا معنا و ل ل أ س ف بعد أ ن كبروا تركناهم في دور المسنين ودور ا ل ع ج ز ة ن س أ ل الله سبحانه أ ن يرقق قلوبنا و أ ن يجعلنا ب ر ر ة بابائنا حتى و إ ن كانوا ماتوا نزور الرحم التي كانت لا توصل إ ل ا بهم عمي وعمتي وابن عمي وابن عمتي وخالي وخالتي والد خالتي وابن خالي هؤلاء يدخل السر حتى صديقهما من بعدهما كان لما ت يجد د ي و ا ويفتح الالباب إ ن ه ا ف ل ا ن ة كانت تزورنا أ ي ا م خ د ي ج ة ف ص ل ة الرحم التي لا توصل إ ل ا بهما إ ذ ا كانوا قد ماتوا هذا يوصل برا إ ل ى آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا اللهم ارحم آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا وبارك فيمن عاش منهم واجعلنا بهم بررة واجعل بنا بررة يا رب وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم لا تنسون أبنائنا بنا يا العالمين الله لا دعائكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونستدعكم تضيع من بهم بررة بررة رب محمد صريح م و ا ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه